نظرة. تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خط الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات ترى الشمس في الأفق تهدي الأنام ضياء به تستفيق الحياة وعند المغيب تجر الخطى وتلتف في كوننا الظلماء تأمل ترى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 ففي وجنتيه يرو أن مشرقات وفي الطير تغدو لأوكرها وفي البيض بالقطر مستبشرات وفي يقظة الأرض عند الربيع وفي السهل في البحر في الشاهقات ترى الأرض والكائنات.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 ففي وجنتيه رؤى مشرطات تأمل ففيك المعاني الأولى تجلت بها روعة المعجزات فعند البكاء وعند السرور وفي البوح في الصمت في الأميات تأمل ترى الأرض والكائنات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 ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصى فيه الكالمات فدى الكون محراب أفكارنا وفيه معان الهدى ساجدا تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق في وجنتي هيرن مشرطات تأمل ترى